وقضى ربك امر ربك ان لا تعبدوا الا اياه لانه لا يستحق العباد احد الا الله عز وجل وقضى ايضا ايضا امر ووصى بالوالدين احسانا اذن جميع انواع الاحسان يجب على الولد نحو والده ان يحسن اليهما جميع أنواع الإحسان وبالوالدين إحسانا الإحسان القلبي والنساني حتى إذا مسست يده تمسها برفق وليم وإحسان إذا كلمته كلمه برفق وإحسان إذا نظرت إليه كلمه برفق المنف وليه برفق وإحسان إذا مسسته مصه بإفت وإحسان جميع أنواع الإحسان ثم قال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما يبلغن عندك لا عند غيرك ولذلك إذا رزق الوالد بعده أولاد يجب على الأولاد أن يتنافسوا وأن يتسابقوا في رعاية الابوين لا يتسابقوا في إعطاء كل للتخلي عنهما يقول خذ أمك أنت الكبير خذ أمك أنت الكبير خذ أمك أنت الصغير خذ أمك دارك من دار الله يجب على جميع الأولاد أن يتنافسوا وأن يتسابقوا في هذا الكنز العظيم الذي جزاؤه الجنة إما يبلغن عندك الكبرى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 لأنها الله الولد عن قولها لأبويه اقل شيء من يقول أف إذا أمرت بيانا تقول أف تتأفف يجب أن تباشر الكلام الطيب معهما لبيك أبي لبيك أمي نعم أبشر حاضر بلغتكم هم تقولون أفضل كلمة للجواب